قصص الشعبي نقدم صلاح الدين الايوبي في الاقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة كان الشعب يرتاد المقاهي ليستمع إلى القصص الشعبي يرويه شاعر الربابة كان الشعب في محنته يجد متعة في استعادة أمجاده الوطنية في صورة غنائية فيستمع إلى قصص سيف بن ذي يزن والظاهر بيبرس والناصر صلاح الدين الأيوبي قصة الوحده قصة الماضي المجيد الذي بعثته ارادتنا حقيقة تعيش في حاضرنا السعيد صلاح الدين الايوبي يكتبه عبد الفتاح الشرقاوي ويخرجه فؤاد شافعي <تصفيق> انا في وقتك وقتي؟ وقتي لي يا اخويا؟ <تصفيق> احنا النهاردة مش متوعدين علشان نسمع القصة الكبيرة والله صحيح <تصفيق> الله ده النهاردة السابق ودي معلمنا قاعد هو ومحضر نفسه بالربابة ما تسمعنا مقام معلمنا. يلا ابتديننا في صلاح الدين بس دي قصة طويلة وتحتاج لوقت كبير <تصفيق> <تصفيق> اللي ما يخلص النهاردة نكمله بكرة بعد بكرة بعد بعد أهل أيام طويلة حاضر حسمعكم قصة بطل العروبة صلاح الدين صلوا على خير الألم وبعد ففي هذه الأيام التي أقبلت على الأمة العربية بالخير والفلاح وباركها الله فسالت من نجاح إلى نجاح يحلو لنا السهر ويطيب السمر صل على خير البشر <تصفيق> أيوة أيوة أيوة من <تصفيق> Had so تمت رسالة ياريت عاش وشاف المهضة ديان قال الراوي يا سادة الصلاة على النبي أساس السعادة وبعد. فيحكى أنه كان في قديم الزمن وسالف العصر والأوان سلطان يدعى عماد الدين زنكي مؤسس بيت الحكم الأتبكي وكان يحكم أرض الموصل وكانت له صلة صداقة بالأمير نجم الدين أيوب حاكم قلعة نكريت وفي يوم أصر عماد الدين لنجم الدين أن الخليفة ينوي الإقاع به فنصحه بأن يرحل إلى شاطئ النهر الثاني ويقيم بمدينة غير هذه المدينة ووضع له المعابر فرحل هو ورجاله ووصل الخبر إلى الخليفة بما فعله نجم الدين فثار عليه وأمر أعوان ليتربصوا به وبأخيه الأمير أسد الدين شركوه حتى نشبت معركة بين شركوه وبين أحد رجال الخليفة الذي حضر لاغتيال أخيه فأصبح من الصعب إقامتهما بالقرب من بغداد وضاقت بهما البلاد فقرر الرحيل إلى الموصل عند السلطان عماد الدين قال الراوي وجلس نجم الدين يستشير أخاه وجلس نجم الدين يستشير أخاه الأمير أسد الدين شركه كل شيء جاهز دلوقتي يا شركو أيوة يا أمير نجم الدين حزمنا المتاع وجهزنا التخت روانات وعملتوا المعابر زي ما لا كل شيء على ما يرام والرجال مستعدين للسفر كل واحد ببيته كلهم في انتظار الأمر بالرحيل طيب نبه عليهم اننا خارجين الليلة من البلاد بس ما تخليش حد غريب يلحظ حاجة ومنين الغريب حيجينا كلنا عيله واحدة وما فيش فينا غريب ما انت عارف إن جواسيس الخليفة ورانا في كل مكان لا. ربنا معانا واعتمدنا عليه قال الراو يا سادة يا كلام واستعد القوم للرحيل والخروج من البلاد تحت سطار الليل وفي هذه الليلة ولد صلاح الدين بن الأمير أيوب نجم الدين فتضايق أبوه من مولده ولكن الرجال أقنعوا بأن المولود لا ذنب له وصار الرجال حتى وصلوا إلى المكان الذي اختاره السلطان عماد الدين وأمر نجم الدين بإنزال المعابر إلى الماء ونزل القوم وصاروا حتى وصلوا الشاطئ الثاني مع شروق الشمس فارسل الأمير نجم الدين للسلطان عماد الدين من أخبره بالأحوال ففرح السلطان لقدوم الرجال واستقبلهم بموكب عظيم وصدحت الموسيقى ودقت الدفوف ابتهاجا بقدوم الضيوف يا, يا, يا, يا سلام يا سلام وصار الموكب حتى وصل ارض الموصل واستقبلهم السلطان وأقرأهم غاية الإكرام وولى السلطان عماد الدين رئاسة الجيش لنجم الدين وأسد الدين وفي يوم بينما الرجال جالسون في حضرة السلطان وإذا بضجيج يملأ المكان فإذا به رجال من مدينة بعلبك يستنجدون بالسلطان عماد الدين على جيوش الفرنج الزاحفين فأصدر السلطان أوامره للجيش أن يذهب لملاقات الفرنج الزاحفين وصار الجيش على رأسه نجم الدين وأخوه شركوه أسد الدين وهم على أتم استعداد لملاقات العساكر والاجناد وكلهم متحمسون للحرب والقتال قال الراوي وصار العساكر حتى وصلوا إلى حدود بعلبك وكان ذلك وقت المساء فعسكر الجيش في مكانه إلى أن أقبل الصباح فأرسل نجم الدين إلى زعيم جيش الفرنج المحتلين يطالبه بالجلاء العاجل عن المدينة وإلا فالحرب وجلس ينتظر عودة الرسول من عند الأعداء وإذا بجماعة من النساء يقبلن عليه ويشكين إليه في خفر واستحياء وكان خبر قدوم النجدة قد ساعة في المدينة أيوب يا نجم الدين يا فارس العربان من بس غيرك مين يحمينا من العدوان ابن العزيز خطفوه من بين إيدي خدوه وكتنا فكراه ياخد في يوم طربوه لكن بقى الظالمين خطفوه حزين وانا ونبويا خليل راجل كبير وعليل أبلوه هنا وخدوه وما بنش أي دليل أهل البلد مساكين عايشين هنا خيفين قال الراوي فلما سمع الأمير نجم الدين من الفتيات هذا الكلام زاد بقلبه الحزن والهيام وأقسم أن ينتقم من الطغاة اللئام وبينما هو كذلك وإذا بالرسول عاد إليه غاضبا وأخذ يقول السلام على الأمير نجم الدين وعلى قادة العرب الكرام وعليك السلام ورحمة الله ما وراءك من الأخبار؟ لقد مزك القائد الفرنجي الكتاب وقال نحن غزاة ولا يمكن أن نتراجع عن مواقعنا وإذا كان لكم من نفوسكم رادع فعودوا من حيث أتيتم إخواني لقد طفح الكيل وتمرض جيش الأعداء وادعوا أنهم غزاه ونحن العرب كلنا قوة نفوسنا لا تعرف الملل ولا تخاف الرضا وكلنا نؤمن بأن بلاد العرب للعرب وكل العرب أسرة واحدة ومن يعتدي على أي بلد عربي فكأنه اعتدى على الأسرة العربية جمعاء والآن وقد رأيتم ما عاد به الرسول فإنني أدعوكم إلى رد الإهانة ومحو هذا العار الله جميعا جميعاً نحن لها بارك الله فيكم قال الراوي وزحف جيش العرب على الفرنج وكان ذلك وقت الصباح واصطفوا واستعدوا للحرب والكفاح والتحم الجيشان وتصايح الفريقان فكان أبطال العرب الكرام يسوقون أعداءهم أمامهم كقطعان الأغنام وانضحر جيش الفرنج المعتدين ورأوا أنهم أمام جيش العرب عاجزين حتى آذنت الشمس بالزوال فدقت طبول الانفصال وعاد كل جماعة إلى معسكرهم يحصون مكاسبهم وخسائرهم وجلس قائد الفرنج مع أحد قواده الكبار يتشاوران في أمرهم ويدبران حيلة لإنقاذ قيوشه ما رأيك يا فضائي؟ عراء نرحل ونترك للعرب أرضهم وكفى ما قاسيناه من حربهم لست أسألك عن هذا ولكنني أريد تدبير خطة نهزم بها هؤلاء العرب إنهم يا سيدي أقوياء مستبسلون شاين نني أسمع صوت أقدام انتظر حتى نرى من القادم طاب مساؤكما أيها السيدان من قسطندي طاب مساؤك يا قسطندي لقد جئت في الوقت المناسب ماذا هناك إننا ننتظر مخرجا من هذا الموقف الذي نحن فيه الآن فهات ما عندك من المشورة وماذا كان رأي الزميل فريداي كان رأيي أن نرحل ونترك الأرض لأصحابها <تصفيق> وهل أعياتنا الحيل حتى نرحل من أول يوم في المعركة؟ هات ما عندك يا قسطندي إنهم الآن مطمئنون لانتصارهم علينا ومن المؤكد أنهم نائمون لشدة ما لقوه من عناء الحرب اليوم وأرى أن نأخذهم على غره وهم نائمون حسنا. ولكن لنفرد أنهم يفكرون في مثل ما نفكر فيه الآن ليست هذه من عادتهم فهم دائما يميلون إلى الإنصاف والغدر عيب في سنتهم قال الراوي هذا ما كان من أمر هؤلاء اللئام وأما ما كان من أمر جيوش العرب الكرام فانهم بعد أن عادوا منصورين وفرحوا بهذا النصر المبين الذي وهبه لهم رب العالمين رأوا أن الأمير أيوب نجم الدين ليس بينهم وأن خيمته خالية منه فانشغلوا عليه واخذوا يبحثون عنه في كل مكان وزادت حيرتهم فمنهم من ظن أنه فقد في المعركة ومنهم من أقسم أنه عاد معهم إلى المعسكر وأخذ يتضاربون في الآراء فارسلوا منهم من يبحث عنهم بين القتلى وبينما هم كذلك وإذا بهم يجدون الأمير نجم الدين في مكان منعزل يصلي لله وهو هائم في الذكر والشكر والمناجاه ففرحوا هذا ما كان منهم أما ما كان من الأعداء فإنهم جاءوا لمداهمة العرب وهم نائمون ولكن العرب كانوا لا يزال مستيقظون حينما عثروا على الامير نجم الدين صلوا على سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام <تصفيق> صلاة النبي الله الله. قال الراوي ولما وصل الصليبيون إلى خيام العرب متسللين وفي ظنهم ان العرب نائمون ولكنهم فوجئوا بهم مستيقظين ولاقاهم جيش العرب بعزيمة صادقة وهمة ساحقة فلم يبقوا منهم سابقة ولا لاحقة وأصروا من بقي منهم على قيد الحياة وتحررت مدينة بعلبك وهن الأمير نجم الدين أهلها بسلامتهم فأقاموا الأفراق قال الراوي وأقام الأمير نجم الدين مدة بين أهل مدينة بعلبك حتى رتب أمورهم بدلا من أميرهم خليل قال الراوي وأنزل الأمير نجم الدين الأمير سلمى ابنة الأمير خليل منزل ابنته وأكرمها غاية الإكرام وبعد أيام دعا رجال الجيش والمشيرين العظام وجلس يستشيرهم ويبحث معهم أمورا لقد طالت المده ولم نرسل إلى السلطان ونخشى أن يكون في انشغال فما الرأي هل نرسل إليه أم نرحل ونولي على المدينة من يرعى شؤون القوم ما رأي الفقيه؟ إن الأمر محير يا مولاي الأمير نجم الدين فلو أرسلنا إلى السلطان رسولا ربما ظن هذا تقصيرا منه أو ربما يؤوله له بعض الحاسدين بأنه جحود، ونخشى إن سافرنا فربما يعود الأعداء لمهاجمة المدينة ونحن بعيدين عنه وما رأي السيد فاضل؟ أرى أن ننتظر حتى يفد إلينا رسول من قبل السلطان فإنه لا بد سيرسل من يستطيع إخبارنا فنحمله رسالتنا إلى السلطان وبذلك يكون عنده الخبر كالعيان وما رأي القائد إبراهيم؟ أرى يا سيد نجم الدين أن نختار جماعة من وجوه القوم يذهبون بالبشرى للسلطان ويشرحون له الموقف ويأتون بأوامره وما رأيك يا سليمان؟ إنني أضم صوتي لصوت زميلي إبراهيم يا سيد الأمير قال الراوي يا سادة يا كرام وبينما هم في ذلك الكلام وإذا ببعض الرعاة يقبلون إلى الدوان مذعورين ويطلبون مقابلة الأمير نجم الدين فيؤذن لهم ويدخلون وبعد أن يسلموا يخبرون الأمير ومن معه من الرجال أن هناك جيشا قادما في عرض الجبال فلما سمع منهم الأمير نجم الدين هذا الكلام أرسل القائد إبراهيم الموصلي، فاكتشف أنهم من رجال الموصل وقد أرسلهم السلطان عماد الدين لمساعدة الأمير نجم الدين فطمأنهم أن العرب انتصروا على الصليبيين وسبقهم عائدا بالبشرى إلى الأمير نجم الدين قال الراوي ففرح الأمير نجم الدين وقابل الرجال وأكرمهم وبعد أن أقاموا للراحة عادوا إلى الموصل وأرسل معهم نجم الدين كتابا للسلطان ذكر فيه كل ما كان فلما وصلت السلطان اخبار النصر أرسل إلى رجاله يستشيرهم في الامر لقد دعوتكم الآن لأبشركم بنصرنا على الصليبيين وأعرفكم بما أسداه لدولتنا الأمير نجم الدين فقد طرد الغزاة عن بعلبك وهزم جيوشهم وقد رأينا أن نوليه أمرها مكافأة له على ما قام به فما رأيكم؟ رأي مولانا السلطان هو عين الصام ورأيت أن أجعل أخ الأمير أسد الدين شركو أميرا على جيوش الموصل بدلا من نجم الدين أين خالد؟ ها أنا ذا يا مولاي خادمك أمل على أبي الحسن أوامرنا ليدونها في كتاب السمع والطاعة يا مولاي يا أبي الحسن نعم يا خالد اكتب كتابا على لسان السلطان عماد الدين للأمير نجم الدين بتولية إمارة بعلبك سمعا وطاعة قال الراوي وصل كتاب السلطان عماد الدين إلى الأمير نجم الدين ففرح وأكرم الرسول وتوجه إلى الموسل حيث أدى الخدمة وأقسم يمين الولاء للسلطان وعاد إلى مدينة بعلبك وأقام بها مدة طويلة كان خلالها مثالا للعدل في الأحكام وعدين معلمنا أيوة والنبي كمل يا معلمنا قال الراو وفي هذا الوقت كان بطل قصتنا الأمير صلاح الدين يوسف بن أيوب موضع عناية المعلمين والمدرسين فتقدم في فنون الفروسية والحكمة والأدب والسياسة وكان يومه شهرا وشهره عشرا فقد كان حاضر البديهة واسع الادراك قال الراوي وبينما الأمور تسير من حسن إلى أحسن حتى جاء يوم سمع فيه الأمير نجم الدين أن بعض رجال الموصل قادمون فأذن لهم بالدخول فدخلوا عليه باكون واندهش نجم الدين لمنظرهم وسألهم عن اللي جرالهم اسكت بقى اسكت فكرتين يا شيخ ده كان عياطهم لموت عماد الدين ولما وصل الخبر لنجم الدين بكى وبقى حزين طب وبعدين وبعدين يكمل المعلم بقى قال الراوي يا سادة يا كرام صلوا على خير الأنام فلما بكى الأمير نجم الدين وأقام عزاء في مدينته واستقبل المعزين وأحضر المقرئين لتلاوة القرآن والترحم على روح السلطان وطلبوا له من ربه أن يسكنه فسيح الجنان صلوا على سيد الأكوان وتولى الحكم السلطان محمود نور الدين بعد وفاة والده السلطان عماد الدين فكان مثالا للعدل في الأحكام وتسيير الأمور بكل دقة ونظام وكان كما قال عنه الرواة الأعلام لا شبيه له في الغيرة على العروبة والإسلام بعد الأربع الخلفاء الكرام قال الراوي أما الأمير نجم الدين فإنه تنازل عن مدينته بعلبك لبعض أولاد السلطان أماد الدين فكان لهذا الجميل أثره في نفس السلطان نور الدين فقرب إليه أيوب نجم الدين وأخاه شركوه أسد الدين لأنه رآهما حماة ملك أبيه وأنهما له مخلصين وراى أن جيوش الصليبيين تحاصر مدينة دمشق البلد الأمين فجمع أهل الديوان والمشيرين والأعوان ومعهم هذان الرجلان العظيمان وعقد مجلس الشغل وأخذ يناقش رجاله ويسأل أبطاله ما رأي الأمير نجم الدين في حصار الصليبيين لدمشق؟ عز الله مولانا السلطان نحن جنود نستقبل الأمر ونقوم بالتنفيذ ولكن ما خاب من استشار وما رأيك يا أمير شركو لا رأي إلا سحق هؤلاء الغزاة يا مولاي وأنت يا نجم الدين بعد أن سمعت ما قاله أخوك ما رأيك الرأي للمشيرين يا مولاي وما رأي المشيرين تكلم يا قاضي القضاء إن دمشق أم الشام هي قلب العروبة أرض النبوات فلا مكان فيها لهؤلاء المستعمرين السفاكين وقد قال الله تعالى فخذوهم حيث ثقفتموهم لم أسأل عن هذا ولكنني أسأل هل نراسلهم أولاً أم نباغتهم بالهجوم؟ هذا رأي العسكريين فهم أدرى مني بهذا يا مولاي ما رأيك يا نجم نجمدي؟ إن هؤلاء الناس يا مولاي قد استبدت بهم أطماعهم فلم يعد لهم إلا التفكير في النهب واحتلال البلاد وأرى يا مولاي أن تأذن لنا بالمسير إليهم لنذيقهم وبال أمرهم اذهب إليهم أنت ومن معك واعلم أن جلاءهم عن بلادنا معناه محو العار عن جباهنا أمر مولاي قال الرامي ووصل الجيش إلى حدود دمشق المحروسة وعسكر للراحة ثلاثة أيام قبضوا خلالها على جواسيس الصليبيين اللئام وفهم منهم الأمير نجم الدين أحوال جنودهم المعسكرين وعددهم ولكنه أرسل من عنده بعض رجال العرب الفدائيين فتسربوا إلى صفوف الأعداء وعلموا بكل أحوالهم وعادوا للامير نجم الدين فصف جنوده ونادى المنادي حي على الكفاح ودارت المعركه بين الفريقين كان النصر فيها للعرب على المحتلين فاباد منهم خلقا لا يعلم عددهم إلا الله وأصروا من بقي منهم وخالص الدمشق من الحصار قال الراوي وعاد جيش العرب منصورا إلى السلطان ففرح بما قام به الرجال من حماية الأوطان وفرح العرب بهذا النصر المبين وطلب السلطان نور الدين الأمير نجم الدين وعينه قائدا على كل الجيوش العربية واستمر مدة على هذا الشان ولكن هذا لم يكفي السلطان فعينه حاكما على دمشق نفسها وانتقل صلاح الدين إليها مع والده وقضى بها مدة طويلة درس فيها كل الفنون وتعلم الفروسية والملاكمة والمبارزة، وأصبحت هواية ركوب الخيل، هواية ركوب الخيل عنده أفضل الهوايات، وفي يوم من ذات الأيام، بينما كان صلاح الدين يركب جوادا من خيرة الجياد، وأخذ يجري به حتى عرق الجواد، وبينما هو كذلك، وإذا بالجواد يسمع صوتا فينطفد من الذعر. ويقفز في أقصى سرعة وسقط صلاح الدين على الأرض والتف حوله الناس وهو في شبه إغماء وحملوه إلى الطبيب حيث عولج ولكن إصابته تركت أثرها في ساقه فكان لا يرى إلا متثاقلا في مشيته يعتمد على إحدى قدميه أكثر من الأخرى ولكن ذلك لم يمنعه من ممارسة هوايته واختلاطه بالأمراء والقواد حتى أصبح يفوق الجميع وكان لا يترك مجلس السلطان فانطبع بأخلاقه وأخلاق أبيه وأحس الرجلان أن الفتى أصبح موضع ثقة وأنه يمكن الاعتماد عليه فأولاه السلطان عنايته وأسند إليه وظائف كثيرة من بينها وظيفة الشحنة وهي تعبئه العسكر فأظهر فيها البراعة وأصبح مضرب الأمثل قال الراوي وكان في مصر في هذه المدة وزير يدعى شاور وكان قبل ذلك من رجال الصالح طلائع ابن ذريك وكانت بيده ولاية الصعيد التي كانت تعتبر أكبر المناصب بعد الوزاره ولما مرض الصالح أوصى ابنه العادل بأن يغير شاور لعلمه بقوته ولما تولى العادل ابن الصالح كتب إلى شاور بالعزل ولم يتبع نصيحة أبيه فجمع شاور جموعه وسار إلى القاهرة في طلب العادل وهرب العادل فطارده شاور حتى أمسكه وقتله وانقرضت بقتله أسرة بني زريك واستقر شاور في الوزارة ولقب نفسه بأمير القيوش فسبحان مغير الأحوال ثم جاء رجل يدعى الدرغام وكان منافسا لشاور فجمع رجاله ونازع شاور على الوزارة فقهر شاور وأخذها منه عنوة وقتل كثيرا من الأمراء المصريين لتخلو له البلاد فضعفت الدولة لهذا السبب قال الراوي ولما هذا مشاور سار إلى بلاد الشام مستنجدا بالسلطان محمود نور الدين. قال الروي: ولما استنجد شاور بنور الدين محمود ابن زنكي، طمأنه وطيب خاطره، وطلب أسد الدين شركو فحضر إليه. السلام على مولانا السلطان. وعليكم السلام يا شركو. اجلس أيها الأمين. بإذن مولاي. لقد ورد علينا الوزير الديار المصرية. في طلب النجدة م. وقد أجبناه إلى ما طلب واخترناك لهذه المهمة امر مولاي السلطان وعليك من الآن أن ترحل معه ومعك الرجال الذين تختارهم وتنصفه ممن ظلمه وتعيد الأمور إلى ما كانت عليه السمع والطاعة يا مولاي وأنت يا شاور مولاي عليك أن تمهد لهم سبل الراحة في اقامتهم بمصر وأن توافينا باخبارك أولا بأول أمر مولاي هل يأذن لي مولاي في الكلام؟ تكلم يا أمير أسد الدين أريد أن أصحب معي في هذه الرحلة صلاح الدين ابن أخي الأمير أيوب نجم الدين لك هذا يا شركوه قال الراوي وخرج أسد الدين شركوه من عند السلطان نور الدين وتوجه إلى منزل أخيه نجم الدين أيوب وقص عليه ما دار بينه وبين السلطان وأخبره بقصة شاور ودرغام وما جرى في مصر من الأحكام وكيف اختار صلاح الدين ليصاحبه في هذه الرحلة وكان صلاح الدين في ذلك الوقت قد أصبح ضابطا في الجيش فأجابه أخوه بالاستحسان وحبذ لصلاح الدين السفر وأوصاه بطاعة عمه أسد الدين شركو قال الراوي ولما علمت والد صلاح الدين بهذه الأمور فرحت واستبشرت وشجعت ولدها على الرحيل قال الراوي يا سادة كرام وودع صلاح الدين والدة وأخواته وصار إلى عمه الأمير أسد الدين شركو وصاروا بجمعهم إلى الديار المصرية وكان ذلك في سنة 558 هجرية حتى دخلوا مدينة القاهرة المحمية وعسكروا بها ثلاثة أيام للراحة ثم انتصب الميدان واستعد الشجعان فبانت الهديمة في عسكر درغام أواخر صفر المبارك عام 564 هجرية أواخر سفر المبارك عام 564 در هجرية در ايه يا أخم؟ در ايه؟ ايه يا أخي؟ فيها ايدي كمان قول قولي حوادث لي عوامل خطيرة تذكرني بالماضي ايه اللي عام 564 هجرية وخلاص؟ مش عارف جيش الشام عمل ايه؟ واسادي الدين عمل ايه؟ وصلاح الدين حبي حربهم ايه؟ لا, لا لا لا بس بس بس بس انت تريح نفسك احسن ايه؟ وحش؟ ابدا دعال خالص كمل يا معلمي كمل قال الراوي وعلم شاور أن شركوه وصلاح الدين في طريقهم إليه لنجدته وتخليص مصر من هجوم المستعمرين الطامعين الله أكبر. قال الراوي فرجع شاور وانتظر الرجال في مصر حتى وصلوا إليه فقابلهم بالترحيب ولكنه كان يضمر لهم الحقد والشر لا لشيء إلا لينفرد وحده بالأمر ويستطيع أن يملي إرادته الدنيئة على شعب مصر فأحس شركوه منه نية الغدر، فأخذ يفكر في هذا الشام قال الراوي فتضايق أسد الدين وطلب صلاح الدين والقائد المصري علم الدين والقاضي الإمام بدر الدين وأخذوا يتشاورون فيما بينهم ويدبرون امرهم انتو دلوقتي شفتوا افعال شاور وعرفتوا نيته وخيانته أوه. الواجب علينا اننا نتخلص منه حفظا على مستقبل البلاد وانقاذا للشعب منه ومن اطماعه اللي ملهاش حد أنا علي اكله في قلب بيته لا ده مستحيل على عالم الدين لاننا بكده حنعرضك للخطر وربما تفشل في مهمتك فتبقى دي حجة له لدعوة الإفرنج وتعريض البلاد لمتاعب هي في غنى عنها أنا أعتقد أن مفيش متاعب ولا حاجة لو مات علم الدين يبقى مات شهيد الواجب. وإذا عاش يبقى قدى الوطن وحق من حقوقه عليه ولكن يا سيد بدر الدين لو مات علم الدين يبقى ده معناه فشلنا ونعرض مصر للخراب وإتاحة الفرصة لشاور والإفرنج لاقتسام البلاد وإرهاق الشعب عندي رأي ربما يكون أنفع ولا يؤعش بسبب ضرر ولا حاجة قول يا صلاح الدين ايه رأيك؟ كلنا نعرف ان شاور بيتردد علينا يوميا خلسه والشعب المصري كاره شاور بطبيعته لغروره واستبداده مع الشعب فأنا حخليه جيف مرة من مرات دي وأقبض عليه باليد وقبل ما يبدي أي كلمة نكتفه ونحبسه ونشرح للشعب أفعاله ولو إن الشعب عارف كل حاجة ونخلي الشعب هو اللي يحكمه نعم الرأي يا صلاح الدين قال الراوي وبات الرجال على هذه النية إلى أن أصبح الصباح وجاء الله جاء متلسسا كعادته وكان في هذه المرة يكن في نفسه خطة دنيئة لاغتيال صلاح الدين وشركوه معا وقد أحضر معه خنجرا دمشقيا لهذا الغرض ولكن الله كان له بالمرصاد الله أكبر فما كاد يصل إلى معسكر العرب حتى لمحه صلاح الدين وقبض عليه ولما سمع الشعب المصري بهذه الأخبار أقبلت جموع على أسد الدين شركوه مطالبين برأس شاور الخائن وعقدت محكمة الشعب لمحاكمته فاعترف أمامها بما كان قادم عليه وقضت بإعدامه وأسند الخليفة الفاطمي وزارة مصر إلى أسد الدين شركوه وجاءته الوفود مهنئة وأقيمت له الاحتفالات وامسدت المغنيات ابتهاجا بهذا النصر المبين قال الراوي يا سادة يا كرام. <مم> وبعد أن اعدم شاور الخائن وأسندت الوزارة إلى أسد الدين شركوه ولبس خلعتها وهناه القوم وأقيمت الاحتفالات ودام آمرا ناهيا وصلاح الدين مباشرا لأمورها وزمام الأمر والنهي مفوض إليه لكفايته ودرايته وحسن رأيه وسياسته ولم يمض على ذلك شهرا حتى مات اسد الدين وفوض الأمر بعده إلى صلاح الدين واستمرت الأحوال على أحسن نظام وبذل المال وهانت عنده الدنيا فملكها وشكر الله على نعمته فاجزلها له وأخذ الناس يفدون إليه من كل جانب فلما علم الإفرنج بما تم لصلاح الدين من استقرار الأمور فخرجوا من بلادهم قاصدين الديار المصرية وكان هدفهم مدينة دميات المحمية وما قصدوا غزو مصر من جهة الدميات إلا لسهولة مواصلاتها البرية والبحرية ولعلمهم بأهمية موقعها فاستحضروا مناجيقهم وآلاتهم الحربية واستعدوا بدباباتهم وأسلحتهم الفرنجية قال الراوي وعلم المستعمرون بالشام بهذه الأحوال فالقض على حصن عكار واستولوا عليه ولما رأى نور الدين ذلك خاف على البلاد العربية فنزل على الكرق ليشغل الفرنج فقصده فرنج الساحل فاستعد لهم ولكنهم عادوا على اعقابهم خوفا منه وعاد نور الدين أحمد أيها حسين انت سكت النهاردة يعني الانصح علاوت شايف شايف ايه نور الدين واقف بيستقبل واحد بنصور يا ساتر لكن يا ترى ليه حزين قوي كده ايوه والله صحيح الرسول داخل حزين خالص على نور الدين يا حسين ضروري فيه احداث هنا مش هنفق عاوز تعرف تعال نقرب ناحيتهم ماذا وراءك يا اخ العرب انا عمرو بن اميه الحلبي جئت إلى مولاي ناهيا الأمير مجد الدين فقد توفي منذ ثلاثة أيام بحلب منذ ثلاثة أيام تعني أنه توفي في أول رمضان نعم يا مولاي توفي في الثاني من رمضان طيب الله ثراه وأحسن الله عزاءكم وعزاءنا فيه إنا لله وإنا إليه راجعون ثم ثم ماذا يا عمر تكلم ثم وقع زلزال بحلب دمر كثيرا من البلاد المحيطة بها كيف لقد فوجئ القوم بالارض وهي تمور بهم والبيوت تتساقط كأوراق الشجر في فصل الخريف لا حول ولا قوه الا بالله لا بد من المسير إلى حلب لتفقد الأمور قال الراوي ورحل السلطان نور الدين إلى حلب وقام بها يواسي المنكوبين ويأمر لهم بالتعويضات والمساعدات هذا ما كان من أمره أما ما كان من أمر صلاح الدين فإنه أرسل رجال إلى ضميات فهزم الفرنج واستقرت قواعد الحكم لصلاح الدين وفرح الشعب بيوم الانتصار وأخذت جموعهم تردد الأناشيد المختلفة قال الراوي يا سادة يا كرام وأرسل صلاح الدين إلى السلطان نور الدين يطلب والديه وأهله فأرسلهم إليه ولم يزل صلاح الدين وزيرا للعاضد حتى مات العاضد وقام بعد وفاة العاضد أحد أتباعه ويدعى مؤتمن الخلافة بمؤامرة على صلاح الدين حبك خيوطها ومن معه واتفقوا على مكاتبة الفرنج ليخرج إليهم صلاح الدين فيطعنوه من الخلف ولكن شاءت الأقدار أن تكشف أمورهم فبينما أحد رجال صلاح الدين يمر بصحراء الشرقية إذ رأى رجلا رث السياب يحمل معه نعلين جديدين لم يمس الأرض فاشتبه في أمره وقبض عليه واتى به إلى صلاح الدين وفتق النعلين فوجدوا فيهما كتاب المؤتمن إلى قائد الفرنج وأخذ صلاح الدين الكتاب وجعل يناقش الرجل في موضوع هذه الرسالة ما اسمك يا رجل؟ اسمي بن يامين ومهنتي الصائغ ومن هو كاتب هذه الرسالة يا بن يامين؟ اصدقني القول اعطني الأمان يا مولاي وأنا أعترف لك بكل ما ضار بخصوص هذه المسألة وإنني أشهد لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله لك الأمان وقد أصبحت منا لك ما لنا وعليك ما علينا واسمك من الآن عبد الله فتكلم يا عبد الله أنا كاتب هذه الرسالة يا سيدي وذلك كطلب مؤتمن الخلافه ومن معه من أهل القصر الفاطمي وقد أغروني بالماء كذا؟ أيصعون إلى خراب البلاد وتسليمها إلى الأعداء لا حول ولا قوة إلا بالله العلي الحظيم وما رأيك يا عبد الرحيم يا بيساني وأنت من العلماء والمشيرين أما الرجل فقد وجب أن تعفو عنه وأما المؤامرة فاحفظ سرها فهو أسلم لك أما العبد المؤتمن فلا تظهر أنك تعرف من أمره شيئا واستعن بالصبر حتى يسعى هو إلى حتفه بظلفه ولم الصبر وفي يدنا ما يوجب إعدامه؟ لأن في ذلك حقنا لدماء الكثيرين فلعل أدباعه يعودون إلى الصواب فلا نفقدهم الأمر الله يفعل ما يريد قال الراوي وأخفوا سر المؤامرة عن المؤتمن ومضى المؤتمن في تفكيره وهو يظن أن مؤامرته ناجحة حتى انقض عليه من أت السلطان صلاح الدين برأسه فثار أصحابه وسار أصحاب صلاح الدين بقيادة أخوه الظافر شمس الدولة ابن أيوب فهزموهم شر هزيمة ومح الله الخائنين عندما علمنا بوفاة نور الدين وتولي ابنه الملك الصالح اسماعيل وسمع صلاح الدين بمؤامرة الكند وجماعة الشاوريين فقد رحل الكند إلى أسوان من أيام مقتل شاور. وأقام بها يحرد الناس ويجمع الرجال حوله ويمنيهم بالعطايات قال الراوي فدع السلطان صلاح الدين أخاه الملك العادل سيف الدين سمعت يا سيف الدين حكاية الكند وجماعة الشاوريين اللي متهربين في اسوان إيه حكايتهم دول يا سلطان صلاح الدين خد إيه أرى دي إيه دي عريضة عرفت يا سيف الدين بقى إيه حكاية الكند وجماعته؟ وإيه يعني؟ أسافر لهم وأجيب لك خبرهم حالاً ما هو أنا طلبتك دلوقتي علشان كده؟ خد معك عسكر وسافر لهم وما تخليش منهم حد حاضر على العين والرأس يا سلطان صلاح الدين قال الراوي وسافر الملك العادل سيف الدين بالرجال فعزم جماعة الشاوريين واستأصل شأفتهم واستقر الأمر للسلطان بمصر ولكن الفرنج داخلهم الطمع فأرسلوا أسطولا مكونا من ستمائة قطعة بحرية تحمل ثلاثين الف مقاتل ونزل الثغر قال الراوي ولما انهزم الفرنج استولى جيش مصر على أسلحتهم ومعداتهم هذا ما كان من أمر هؤلاء أما ما كان من أمر الشام فإن الملك الصالح إسماعيل بدمشق وكان شمس الدين ابن الداية بحلب وقد حدث نفسه بخلع الملك الصالح وقد حدث نفسه بخلع الملك الصالح والاستيلاء على الشام بأسره فصار إليه الملك الصالح وقبض عليه وعلى بدر الدين وعلى بدر الدين وعلى أخيه حسن وأودعهم السجن وكانوا قد قتلوا ابن الخشاب في اليوم السابق للقبض عليهم وقد قال المثل داين تدان صلوا على سيد الأكوان <تصفيق> قال الراوي ولم يدم الأمر حتى اختلفت كلمة أصحاب الملك الصالح إسماعيل وخاف بعضهم من بعض واخذوا يتربصون ببعضهم وكاتب شمس الدين بن المقدم السلطان بهذه الأحوال فصار السلطان صلاح الدين إلى الشام مطالبا بالوصايا على الملك الصبي لحماية البلاد ودخل دمشق في آخر ربيع الثاني سنة خمسمية وسبعين هجرية بالتسليم وصار إلى حمص فأخذها في جمادى الأولى ثم نزل على حلب في يوم الجمعة آخر الشهر المذكور ولما أحس سيف الدين صاحب الموصل بما تم لصلاح الدين جمع قومه. إيه رأيكم يا جماعة في صلاح الدين؟ اسمع يا سيف الدين. مم. الراجل ده أصبح قوي ومفيش حد يقدر على حربه زي ما سمعنا عنه. لكن يا أبو الحسن مهما كان ما يقدر شعلينا ولا حيقدر يغلبنا. ليه بقى يا سيف الدين؟ علشان هو جاي من صفر وعساكره تعبانين من الحروب. وإحنا في أرضنا من سنين طويلة لحربنا ولا تعبنا خلنا وعدد رجالنا كتير لكن الرجال اللي اشتغلوش في الحرب مدة طويلة مم. يبقى ده خطر عليهم اكتر من اللي بيحاربوا وتعبانين ليه بقى يا أبو الحسن؟ لأن المحارب زي السيف إذا اشتغل يحمى ويلمع مم. وإذا انترك يكلو الصدى ويتلم حده ولا يقطعش بصلة مم. طيب استنى لما نشوف رأي أخوك عز الدين في المسألة دي ايه رأيك يا عز الدين أمرك يا أمير سيف الدين نحارب وحيكون معانا أهل حلب وانت عليك إدارة الجيش أمرك يا أمير سيف الدين قال الراوي وسمع صلاح الدين بما حصل بين أهل الموصل فاكتمع بمشيره الشيخ عبد الرحيم البيسان ايه رأيك يا عبد الرحيم رأيي يا مولانا إنك تقابل الرجال بالرجال ولا تترك لهم فرصة لإثارة الفتن لكن دول حيجروا على العرب المتاعب وإحنا عاوزين نتفرغ لحرب الصليبيين مش نبقى عرب نحارب في عرب اخمد الفتنة الداخلية وبعدين دور على الخارجية طيب يلا ندع الرجال ونبههم يستعدوا فالتقى العسكران وجرى بينهما قتال تشيب له الولدان وانكسرت ميمنة جيش السلطان صلاح الدين أمام هجوم ابن زين الدين الذي كان في ميمنة جيش سيف الدين يا نهار زي بعضه بتقول يا معلمي صلوا على سيد المرسلين عليه السلامة والسلامة الله قولي مين هو اللي انكسرت ميمنته جرأيه يا أحمد الله اسمي حسين مه. بقى صلاح الدين اتكسر ميمنته ده انا اشرب من دم اللي يتعرض لشعره من جذبه يا احمد مش تستنى لما يكمل معلمنا الله قول يا مين اللي اتعرضه قولي بيقولك زين الدين لما هجم على صلاح الدين أوه. حصلت معركة جديدة وبعدين وانت عارف الحرب سجال ساعه غلب. وساعه غلب مش ممكن مش ممكن مش ممكن انا اسمع الكلام ده صلاح الدين مش ممكن يناسب بدأ انا ده انا ابدا يحسين يعني مش تستنى لما نكمل الرواية الله طب قولي هو فين دلوقتي الوقت زيني يا أحمد ما تبضحناش نسمع الله بقول لك عاوز أعرف ما تراهر ليه الله حروح وشرفك اشرب من دمه وإيه رأيك انه حينتصر عليه تاني وشرفك بس اهدى واسمع تفضل معلمنا قولي معلم لك. لك. صلوا على سيد المرسلين الله صلاح الدين وراءة كسر رجاله صلاح الدين كسرت, كسرت رجاله أمام الخصم وصقوق الضحايا. صلاح الدين راى كسرت رجاله امام الخصم وصحوط الضحايا نفر عرق الغضب وعاد جبينه وقال يا رب تسترها معايا هجم هجمت أسد شاف الفريسة هجم هجمت أسد شاف الفريسة وشتتهم على عرض البرايا أثر منهم فوارسهم جميعا رهائن كلهم آه آه آه آه آه آه قال الراوي ولما هجم السلطان صلاح الدين على ابن زين الدين كسر ميمنة سيف الدين ثم هجم على الميسرة فاصل منها كبارها وهجم على القلب فاصل مقدمته وكانوا الأسار كلهم من كبار الأمراء فأطلقهم وعفى عنهم وانهزم سيف الدين عائد إلى بلاده وعبر نهر الفرات، فأمسك السلطان عن تتبعه حقنا للدماء وصار إلى منبج فتسلمها في أواخر شوال سنة خمسمية واحد وسبعون هجرية وصار منها إلى إعزاز فوصلها وحاصرها في الرابع من ذي الحجه ووثب عليه فيها جماعة يحاولون قتله فنجاه الله الله وضفر بهم ولم يفت ذلك من عزمه واستولى على قلعة اعزاز في الرابع عشر منه وولى عليها نائبا عنه وسار عنها إلى حلب فنزل عليها في السادس عشر من ذي الحجه واجتمع أهل حلب يتشاورون في أموره إيه رأيك يا زين الدين في موقفنا من صلاح الدين بخصوص الحرب إحنا مش قده ولا حنقدر نكسبه طول عمرنا لو كان لنا عمر طيب وإيه العمل يا عمي دلوقتي؟ العمل إننا يا إما نستعطفه يا إما نسلم له ونسكت يا ابن أخويا نستعطفه إزاي بقى يا زين الدين؟ ما نفرض يا عمي إننا جينا نصالحه ونستعطفه وأبض علينا وخدنا رهين عنده يبقى إيه العمل؟ أبدا. عمر صلاح الدين كان غدار حتى مع أعداءه كمال طيب نعمل إزاي علشان نستعطفه يا زين الدين؟ أقول لك يا صفي الدين نعمل إزاي؟ نبعث له بنت أخوك الصغيرة بنت المرحوم نور الدين أختي يا عمي؟ أيوة أيوة يا ابن أخو أختك أصل الملك الصالح إسماعيل ابن أخوك بيشوف المسألة دي كبيرة على نفسه يا زين الدين إيه اللي كبرها يا صفي الدين؟ أولا المرحوم أخوك كان بيحبها؟ وصلاح الدين يعرف إن دي أحب بنات نور الدين فهو هيكرمها علشان خاطر أبوها بس يا عمي أخاف لا يقبض عليها ونبقى أمام الأمر الواقع ما نقدرش إلا إننا نسلم له الغريبة إنك أنت وعمك صفي الدين ما تعرفوش حاجة عن أخلاق صلاح الدين طيب أنا مسؤول عن نتيجة مقابلة أختك لصلاح الدين أمرك يا عمي بس المهم تخلصنا من الموقف ده قال الراوي وخرجت ابنة الملك نور الدين سلام أخت الملك الصالح اسماعيل لمقابلة صلاح الدين ها هي ابنة الملك نور الدين قادمة تستعطف أخاكي ومعها أخت الملك الصالح إسماعيل لا حول ولا قوة إلا بالله ليته يعطف عليه يا عائشة وهل تشكين في هذا يا سلمة إنه العهد العاطف ارسلي خلفه يا عائشة وأبلغيه الأمر واساليه أن يعطف عليهم سأدعوه بنفسي هل يسمح مولاي بالتفضل؟ ما وراءك يا عائشة؟ هل تقبل رجائي لو رجوتك في شيء يا ابن والدي؟ ومتى كنت أرد لك طلبا يا عائشة؟ حفظك الله لنا يا أخي وللعروبة ها هي ابنة الملك نور الدين قادمة إليك ترجوك في شيء؟ ترجوني أنا؟ أجل ترجوك أنت يا صلاح الدين؟ حزاري أن تردها خائبة إنني لا أطيق أن أراها ترجوني إنها ابنه الكرام ولها عندي كل رجا ماي في معروف ولك قصدي بنات العز جم قامي في معروف ولك قصدي عشان تكبر بخاطرهم وتكرم بنت نور دي بناتي لا ازجو وخدك تطمني جمعتي بكلهم خايفين وبعتني لصلاح الدين بنات الله يزكم طمعين بنات الله طمعين فأكرم صلاح الدين بنت الملك العادل المرحوم محمود نور الدين وطيب خاطرها وطمأنها وأقسم لها أنه سيرحل عن المدينة وأنه لها نعم العون قال الراوي وكانت هذه الفتاة صغيرة لم تبلغ من العمر إلا اثنتي عشر سنة فشكرت له صنيعه وطلبت منه قلعة إعزاز فوهبها لها الله وردها عننا. قريرة الله العين قلولي بقى قلولي بقى أيوا <تصفيق> إيه الميمانة والميسارة دي الأخرى اسكت يا أحمد اسكت الله دا تكتيك بيقولي دا حسين <تصفيق> بيقولك <لك> دا تكتيك <تصفيق> بقى مش عارف التكتيك يا معلم <تصفيق> الله وإنت إيه حشارك التراخر بندو اتلم <تصفيق> بقى واحفظ مركزك ده ده ده الله. الله. الله. الله. الله إحنا هلتخانق ولا نفهم القصة ما تصلي بنا عن النبي ألف صالة عن الله. عاوز تقول ايه بقى يا معلم؟ عاوز اقول ان المرة اللي فاتت ايوا قلنا معلمنا ان الجيش عمل تغيير في الميمنة والميسارة والطريقه الله. دي كسروهم واسروا منهم جماعة كبيرة فكرتني ايوه ابتكر ايوه يا حسين وكان من بينهم واحد شيخ اسمه ايه احمد اسمه ايه اسمه الفقيه عيسى مظبوط مظبوط اللي قول يا معلم فاكر اسم الموقعة موقعة؟ ايه هي الموقعه دي يا جدعان؟ الموقعه اللي اسمها اللي اسمها انت انت اسمها ايه يا بندو اقول يا بندو يا ربي ايوة حتي. <تصفيق> علم <تصفيق> نور عفارف عليك يا معلم بندو وبعدين الله ولا قابلين هو السبحان يا حسين لا بس عشان نفهم اللي جاي يا احمد الله دي مسألة بسيطة يا حسين تقدر تقولي الملك الصالح عمل ايه؟ مش الملك الصالح اسماعيل ابن نور الدين السلام بيقولك اتخبط في امره وقابض على وزيره وبعدين قاتله صلوا بنا على النبي عليه الصلاة والسلام بس ايوه وادي المعلم الجديد حيكمل لنا القصه وصل يا عم معلم جديد مين الله السيد فرج السيد الله امال فين السيد حواس؟ هذه هي دي كل واحد منهم يحكي 15 يوم اه والله فكرتيني ده النهارده اول ال 16 والساعه يا غدعان والساعه يا غدعان بتاع السيد فرج السيد وسع يا اخي هلا هديك هد المعلم يا على قال <تصفيق> الراوي يا ساده يا كرام ولما سمع الفرنج بهذه الامور نزلوا على حارم طمعا فيها لانهم كانوا لها بالمرصاد صلوا على شفيعنا في المعاد عليه صلاه والسلام يا معلم صلاه النبي يا صلاه يا يا صلاه النبي أمعلي. أنا بصدق يا عين تعيب يا عين <تصفيق> نزل جيش الصليبيين بسرعة على حارم وقصدي للخيانة بقام الطبع لأام الطب وانفسهم دنيا لأام الطب وانفسهم دنيا والعرفين زمّ والعرفين أنا من احتلال ارض العروبة ومش عارفين اسودنا اللي في حمانه بيتمنو احتلال ارض العروبة ومش عارفين اسودنا اللي في <تصفيق> ايمانا يسود الشر يتحدى المنايا يسود الشر يتحدى المنايا ونيهم في الحروب أعلى مكان <تصفيق> قال الراوي يا ساده اكرام فلما راى اهل حارم تحفز الصريبيين للاستيلاء عليها سلموا مفاتيح قلعتها للملك الصالح وانضموا إليه وذلك في جماد السارية سنة 573 وقابل الملك الصالح عساكر الفرنج فانهزموا أمامه وعادوا على أعقابهم بعد مناوشات دامت إلى العشر الأواخر من رمضان وعاد الملك الصالح إلى حلب وكانت جماعتهم مختلفين يمين معظمهم إلى جانب السلطان صلاح الدين أبعاً أبعاً أبعاً أبعاً. وبلغت الملك الصالح أخبار تفيد عصيان عز الدين قليق بتل خالد فين عم زين الدين يا جاي في الطريق يا مولانا هو وعمكم الأمير صفي الدين أنا عاوزهم حالاً دلوقت روح استعجلهم. حاضر يا مولانا أنت سمعت حكاية عز الدين قليق يا صفي الدين أيو يا زين الدين وعاوزين نخب الموضوع ده على ابن اخوك الملك الصالح وندبر الأمر إحنا ونقبض على عز الدين وحنخب على ابن اخوك ليه؟ لا لازم يعرف يا صفي الدين اصله شاب صغير يا زين الدين وربما يجر الجيوش ويروح على تل خالد يجيب عليها وطيها لا ابدا إحنا حنكون معاه ونمنعه من التهور ونقبض على عز الدين الله دا سلمان ابن مسعود جاي هناك أوه لازم الملك بعته لنا في حاجه يمكن او يمكن بعته لحد تاني يعني هو مش هيبعته الا لنا احنا بس طبعا لانه ما بيستغناش عنه كتير طيب خد بالك وانت حتشوف السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة, السلام ورحمة, ورحمة, ورحمة الله, وبركاته. الله وبركاته ايه اخبارك إيه يا, يا سلمان مولانا بعتني استعجلكم ما تعرفش ليه لا والله يا امير زين الدين مم. يعني ما سمعتش منه حاجة نستنتج منها عاوزنا ليه <تصفيق> قصص الشعبي نقدم صلاح الدين الايوبي صلاح الدين الايوبي يكتبه عبد الفتاح الشرقاوي ويخرجه فؤاد شافعي الملك الصالح أخبار تفيد عصيان عز الدين قليج بتل خالد فين عم زين الدين يا سلمان جاي في الطريق يا مولانا هو وعمكم الأمير صفي الدين أنا عاوزهم حالا دلوقت روح استعجلهم. حاضر يا مولانا انت سمعت حكاية عز الدين قليج يا صفي الدين أيو يا زين الدين وعاوزين نخب الموضوع ده على ابن خوك الملك الصالح وندبر الأمر إحنا ونقبض على عز الدين وحنخب على ابن أخوك ليه لازم يعرف يا صفي الدين أصل شاب صغير يا زين الدين وربما يجر الجيوش ويروح على تل خالد يجيب عليها وطيها لا أبداً إحنا حنكون معاه ونمنعه من التهور ونقبض على عز الدين الله لسلمان ابن مسعود جاي هناك أوه لازم الملك بعته لنا في حاجه يمكن أو يمكن بعته لحد تاني يعني هو مش هيبعته إلا لنا إحنا بس طبعا لأنه ما بيستغناش عنه كتير طيب خد بالك وانت هتشوف. السلام عليكم وعليكم السلام, عليكم السلام ورحمة, السلام ورحمة, ورحمة وبركاته. الله وبركاته ايه اخبارك إيه يا سلمان مولانا بعتني استعقلكم ما تعرفش ليه لا والله يا امير زين الدين مم. يعني ما سمعتش منه حاجة نستنتج منها عاوزنا ليه لا يا امير صفي الدين طيب يلا ودلوقتي حنعرف قال الراوي يا سيد اكرام وصار الاميرين والامير سليمان بن مسعود حتى وصلوا الى الديوان فدخلوا على الملك الصالح، فوجدوه متغير اللون غضبان، وما كاد يراهم حتى أخذ يخاطبهم في أحواله ويسألهم تدبير أموره. إيه رأيك يا عم زين الدين في موضوع زين الدين قليق؟ وانت عرفت إيه عن عز الدين قليق يا سمايين؟ والله يا عم أنا سمعت عنه أخبار كثيرة من ضيائي قوي. أخبر إيه الله الشر يا مولانا؟ يعني ما دريتش يا سليمان باللي حصل منه؟ أبدا يا مولانا. ما علينا، المهم إننا نفكر في الموضوع أنا وعمك زين الدين وأنت. الموضوع أن عمل ترتيب على نهو وكان الرأي قد اتفق على إرسال العسكر إلى عز الدين بتل خالد ليقبضوا عليه فصيروا إليه العساكر في العاشر من المحرم سنة 76 وخمسمة هجرية وجاء الملك الصالح بنبأ وفاة ابن عمه سيف الدين غازي صاحب الموصل في سلاسة صفر ولما كانوا أخو عز الدين ابن مسعود في الخامس منه هذا ما كان من هؤلاء أما صلاح الدين فإن أخاه الأمير شمس الدولة توفي بمدينة الإسكندرية، فأقام له العزاء وأولم وأطعم الفقراء كعادة العرب الكرماء. قال الروي يا سادة كرام، وكان هذا الرسول من قليج أرسلان يستنجد من الأرمن وكان في نيّة صلاح الدين العودة للشام. أيوه. خوفا عليها من التدخل الأجنبي لعلمه بالطراب أمورها. ولكنه بدأ بالصفر إلى قليج أرسلان فصار ونزل بقرة حصار وأخذ ماء عسكر من حلب وعبروا النهر الأزرق بين بهنسا وحسن منصور إلى النهر الأسود ووصلوا بلاد بنلاو فوجدهم مستب الدين ووجد الشعب في موقف مهين وكان النساء يطفن بالشوارع باكين وعاد السلطان إلى دمشق المحمية قال الراوي يا سادة أكرام هذا ما كان من أمر صلاح الدين بدمشق وأما مكان من أمر الملك الصالح إسماعيل ابن نور الدين بحلب فإنه مرض في سنة سبعة وسبعين وخمسمائة بالقلنج وكان أول مرضه في التاسع من رجب وفي السالس عشر منه أغلق باب القلعة لشدة مرضه واستدعى الأمراء واحدا واحدا وبايعهم لعز الدين صاحب الموصل وفي خامس وعشرين منه توفي الملك الصالح وكان لموت وقع عظيم في قلوب الناس وصارعوا الى اعلام عز الدين اسمع يا شهاب الدين دلوقتي احنا لازم نروح لعز الدين ونبلغه الاخبار دي حالا ونجيبوا نسلموا القلعة قبل ما يدرى صلاح الدين ولا اي رأيك؟ طيب ما تبعت له حد ونفضل احنا هنا نراقب الاحوال يا امير مظفر الدين انا ما اطمنش الحد يروح غيري انا وانت يا شهاب الدين بس انا بقالي مدة ما سفرتش ومش عارف احوال بلدي تم فيها ايه يا مظفر الدين بلدك طب دي صروج ما يهوب عليها الجن الازرق يا شهاب الدين ايوه بس بس ايه يا شيخ خليها على الله يلا بينا يلا قبل صاحبك ما يدرى وينتهز الفرصه صاحبي مين اه تقصد صلاح الدين يعني امال مين غيره ابدا ده هو في مصر دلوقتي بيرتب اموره الحرب الصليبيين ومال كنت خايف على السروج من ايه يا شهاب الدين انا خايف على السروج وعلى حران وعلى كل بلاد العرب من المصيبة الكبرى من الصليبيين يا مظفر الدين لا من جهة حران انا عندي فيها رجال يحاربوا الشياطين يعني مصر على مروحنا العز الدين ايوة يا شهاب الدين خلينا نرتاح بقى يلا بينا عالموزد ايوة كده تعجبني دلوقت يلا قال الرؤية سادة اكرام وصار مزفر الدين صاحب حران وشهاب الدين صاحب سروق حتى وصل أرض الموصل وعلم عز الدين بما جرى من الوصية وبوفاة الملك الصالح إسماعيل فصارع معهما إلى حلب خوفا من صلاح الدين وكان وصولهما إليها في الثالث من شعبان سنة خمسمائة وسبعة وسبعين إجرية وفي العشرين منه كانت عودتهم إلى حلب وصار عز الدين القلعة واستولى على خزائنها وزخائرها وتزوج أم الملك الصالح في الخامس من شوال وأقام بقلعة حلب إلى السادس عشر منه ورأى أنه لا يمكن حكم الشام مع الموصل لحاجته إلى ملازمة الشام لأجل صلاح الدين وألح عليه القواد والأمراء في طلب الزيادات وداق صدر عز الدين بما رأاه من الرجال وعجز عن تدبير الأمور والأحوال وكان صاحب مشورته مجاهد الدين قيماز ضيق التفكير مثله ولكنه رأى أن أهل الشام لا ينفع العند معهم فرحل من حلب ورحل عز الدين ايضا حتى وصل إلى الرقة وكان قد ترك ولده ومظفر الدين بحلب ولقيه أخو عماد الدين بالرقة على مراسلات تمت بينهما وبادله حلب بسنجار وذلك في الحادي والعشرين من شوال وصاعد عماد الدين قال حلب هذا ما كان من هؤلاء وأما ما كان من أمر السلطان صلاح الدين فإنه كان بمصر من تاريخ المصالحة التي وقعت بينه وبين قليج أرسلان وبينما هو جالس مع رجاله وإذا برسول يدخل عليه ويخبره بالأحوال التي حصلت في الشام أنت بتكلم جد يا عبد الرحيم أيها يا مولانا ومين يقدر يكذب على صلاح الدين الأيوبي؟ وفين الرسول ده؟ اسمه يا عبد الرحيم الراجل موجود يا مولانا ومنتظر إذنك له بالدخول واسمه بهاء الدين بن الجيار هاتوا يا عبد الرحيم يسمعني الأخبار دي بنفسه أمر مولانا ادخل يا بهاء الدين بأمر مولانا الملك الظافر صلاح الدين السلام على مولانا السلطان وأهل المجلس السعيد وعليك السلام من أي البلاد يا بهاء الدين؟ من حلب يا مولانا وصحيح كل اللي لي عبد الرحيم عن لسانه أيوة يا مولانا صحيح طيب نادي في الرجال يا عبد الرحيم وخليهم يستعدوا للسفر حاضر يا مولانا قال الراوي يا سادة أكرام وخرج السلطان صلاح الدين برجاله قاصدين الشام خوفا عليها من الفرنج اللام وكان قد بلغ قبل الرحيل بأيام وفات ابن أخي عز الدين فخر شاه قال الراوي ووصل السلطان إلى دمشق في 27 من صفر عام 578 وبلغه أن رسل الموصل قد وصلوا الفرنج يحسونهم على قتال العرب فغضب صلاح الدين وصار السلطان حتى نزل على حلب في الثامن عشر من جماد الأولى وأقام بها ثلاثة أيام ورحل في الحادي والعشرين يطلب الفرات فالتقى مظفر الدين وانضم إليه لأنه حس بغدر حكام الموصل وأرسل حكام الموصل رسولا منهم إلى بهلوان يستنجدوه فاشترط عليهم شرطاً كان الدخول في الحرب اهون منه هذا وأقام السلطان على الموصل أياماً حتى تدايق فعقد مجلس استشارة مكون من السيد الفاضل عبد الرحيم وتقي الدين عمر ابن أخيه وأخذ يعرض عليهم حال الموصل ويستشيرهم في أمر فتحها دلوقتي بقى لنا مدة وإحنا محاصرين الموصل وما فيش من من حصارنا لها فإيه رأيكم؟ نحدف عليها العساكر مرة واحدة وكل واحد معاه سهم يرمي عليها وكل واحد في إيده عدة قيلة يضرب بيها الصور لحد ما يتزلزل ويسقط اسكت يا تقي الدين أنت ما تعرفش مناعة سور المدينة ده سور لو اجتمع عليه قد عساكرنا وأضعفهم ما هيقدروش يتغلبوا عليه أقول لك يا شيخ عبد الرحيم عمي صلاح الدين يفضل محاصر الموصل بالجيش وانت تفضل معاه وناخد بعضي ونزل على مصر أجيب المنجنيق التقيل وسرية عساكر ونيجي نهدم الصور وناخد المدينة وده مش رأيه برضو لأن هدم الصور بالطريقة دي فيه خطر كبير على الأرواح الموجودين بالمدينة يا أمير تقي الدين وإيه يعني يا شيخ عبد الرحيم برضو ولو بس ما تنساش إن الأهالي اللي هم الشعب ما لهمش زنب في تصرفات الحكام والإساءة إليهم تعتبر ذنب كبير في كل الشرائع اسكت انت يا شيخ عبد الرحيم وأنا حفهم تقي الدين إيه معنى كلامه اسمع يا تقي الدين نعم يا عم إحنا بنكافح في سبيل إيه مش في سبيل تحرير الناس من حكم الظلم ومن كل ظالم احنا بنحارب الصليبيين عشان تبقى أرض العرب للعرب بس وما يكونش فيها أي تدخل أجنبي يعني ما احناش عاوزين نسيء للعرب أيوة يا عم ثم إن صلاح الدين الرجل التقي العطوف اللي قلبه رحيم على ألد اعدائه إزاي يمكنه إنه يسمح بضرب الأهالي العزل أمال إيه العمل يعني؟ إيه العمل مدم ما فيش طريقة للوصول لغرضنا النبيل إلا بالتضحيه ما فيش مانع من التضحيه أبدا في طريقة أسهل وأجمل من كده يا تقي الدين والتضحيه ما تبقاش إلا بعد الاضطرار وإيه الطريقة دي يا عم؟ الصبر يا تقي الدين إحنا نستعمل الصبر ونرحل عن الموصل وناخد البلاد المحيطة بيها وبعد كده حيب أتسلمها من أسهل ما يمكن ونعم الرأي يا مولانا ده أفضل طريق نسلكه يا عبد الرحيل فعلا يا مولانا قال الرأو يا أكرام واستقر الرأي على ترك الموصل وأخذ ما حولها من البلاد فيها بطول المدة فأمر السلطان صلاح الدين إلى عساكر بالرحيل ونزل على سنجار في السادس عشر من شعبان وأقام يحاصرها وكان فيها شرف الدين ابن قطب الدين وجماعة من المواليين فشدد عليهم حتى أخذاه في اليوم الثاني من شهر رمضان وخرج شرف الدين يطلب الأمان فأمانه السلطان وأطلقوا وجماعته في أمان واطمئنان ثم سلم سنجار لابن أخيه تقي الدين ورحل عنها إلى نصيبين قال الراوي يا سادة أكرام هذا مكان من أمر السلطان صلاح الدين أما مكان من أمر حكام الموصل فإنهم أرسلوا إلى شاه أرمن صاحب أخلاط واستنجدوا به على السلطان فخرج بجيشه لنصرتهم ونزل بخوارزم وخرج عز الدين صاحب الموصل لملاقاته وذلك في الخامس عشر من شوال واكتبع بهم صاحبه مردين وجماعة من عسكر الحلبيين واجتمع كلهم لمحاربة السلطان صلاح الدين وصار السلطان صلاح الدين للقائهم هو ورجاله وكلهم عزموا اقدام واخذوا يترنمون بالانغام ويرددون الأنشيد الحماسية في طريقهم وهم سائرون لملاقات الفصول قال الرؤية سادة أكرام أيوة. ولما سمع شه أرمن بقدوم السلطان صلاح الدين ولا راجعا إلى بلاده مم. وعاد عز الدين إلى بلاده وتفرقت كل بيوش الخونة الحمد لله. وصار السلطان صلاح الدين إلى مدينة آمد فنزل عليها وأخذها بعد قتال دام سمانية أيام أيوة كده. وكان ذلك في أول المحرم سنة 579 هجرية وسلمها لنور الدين ابن قرى أرسلان وفي هذه المدة خرج عماد الدين وخرب قلعة إعزاز وخرب حصن كفر لاتة وأخذها من بكمش لأنه انحاز للسلطان وذلك في الثاني والعشرين من جماد الأولى سنة 579 وقاتل باشر وكان صاحبها أيضا دلدروم اليروقي قد انحاز لصلاح الدين ولكن خابت أمال عماد الدين فلم يقدر على باشر وامتنع عليه اخزها من المجاهدين قال الروي يا سادة اكرام وفي هذه المدة علم الفرنج بهذه الاحوال فاكتمع قايدهم بمشيرهم واخذوا يتشاوران فيما بينهم تعرف يا ميستر بول ان الفرصة دلوقتي حلوة لمفجئة العرب ايوه يا برينس لان معندتهم لبعض في الوقت ده فائت حد التصور وايه رأيك يا بول في مهاجمتهم واخدهم على اخوانه وضربهم من البحر مش من البحر بس من البحر والبر وتكون الضربه جديدة اللي بيها تنكسر شوكتهم وما يقدروش ييمرسهم بعدها ابدا يا برنس بس البحر اخطر عليهم من البر يا بول والبر ماله يا برنس يعني فيها ايه لما يجي الضرب من البر والبحر البحر احسن لاننا حنقدر نفاجئهم من غير هيصه ولا زيطه يا مستر بول يعني ايه فسر يا برنس كلامك في البر حيبقى الجيش مكشوف لكل البلاد اللي حيمر بيها اما البحر فرايح يكون الجيش في المراكب وما فيش بلاد رايحة تحس بيه وإيه يعني لو حسوا ولا ما حسوش ما هم واعين في بعض وربما نلاقي ناس منهم يسهلون لنا أخذ بلادهم بالعند في التانين انت مش عارف طبيعة العرب يا بول دول في وقت الجد بيقولوا مسالهم المعروف أنا واخويا على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب يعني أصلك إنهم لو حسوا بينا هيقفوا في طريقنا ويعطلونا أيوا يا بول دي حاجة ما فيها الشك أبدا طيب اللي تشوف يا برينس اللي شوفوا إننا نجهز أسطول فرقة حاصر حصن أيلة وفرقة تنزل على البحر الأحمر أمرك يا برنس كده أحسن يا بول يلا بينا والبحرية يعملوا اللازم قال الراوي يا سادة يا كرام العرب بظهور أسطول الفرنج لأنهم لم يعهدوا بهذا البحر فرنج القط هذا وكان في هذه المدة بمصر الملك العادل أبو بكر بن أيوب أيوه. نائبا عن أخيه السلطان أيوه. وأحس بحركة الفرنج وكان مستعدا بأسطول كبير يلا. فدع حسام الدين الحاجب بلولو في الحال سمعت يا لولو الرسالة الواردة من بيروت أنهي رسالة مولانا العادل اللي فيها أخبار أسطول الفرنج يا لولو أيها مولانا العادل سمعتها وإيه رأيك في إنهم هم في نيتهم أخذ العرب على خونة وإحنا نخدهم من الخلف ونبعث الرسل ينبه العرب للخطر اللي نازل عليهم إزاي يا مولانا وأسطولهم زمان في البحر دلوقت في طريقه للبلاد اللي خدها البرنس إحنا بحارتنا أسرع وأقوى من بحارتهم يا لولو أمرك يا مولانا الأمر لله وحده يلا خذ رجالتك وطير بيهم وراء أسطول اللصوص الفرنج حاضر يا مولانا وصار الأسطول المصري في البحر الأحمر تحت رئاسة قائده الحاج بلولو مجدا في طلب الفرقة الثانية فعصر بالذين يحاصرون أيله لهم وأصر الباقين منهم وصار في طلب الفرقة الثانية وكانوا قد عزموا على الدخول إلى الحجاز ومكة والمدينة حرصها الله تعالى ونجاها من كل الخائنين قال الرؤية سادة إكرام لا يطيب الحديث إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام وبعد توفي شاه أرمن في ربيع الثاني عام 581 هجرية تمام ولا بعد غلام له يدعى بكتمر وهو الذي كان قد وصل رسولا إلى السلطان بسنجار فعاد له أحسن إلى أهل خلاط وكان حكيما في تصرفه فاطاعه الناس ومالوا اليه ولما ملك خلاط امتدت نحو الاطماع لموت شاه أرمن فصار إليه بهلوان ابن الدكز فلما بلغه ذلك ارسل إلى السلطان من يتفق معه على ضم خلاط اليه فارتحل السلطان عن الموصل متجها النهو خلاط وصير إلى بكتمر الفقي عيسى أيوة وغرس الدين قليق لتحرير الاتفاقية وتقدير القاعدة مم. مم. مم. مم. مم. وعلم بهلوان بذلك فصالح بكتمر وزوجه ابنته واعتذر للسلطان وعاد رسل السلطان وكان قد نزل على مية فارقين قال الرؤية سيدة أكرام وكانت مية فارقين مع رجل يقال له الأسد مم. فحاربه السلطان إلى أن أخذها منه في التاسع والعشرين من جماد الأولى وعاد إلى الموصل وكانت هذه الواقعة السالسة فنزل بعيدا عنها بموضع يقال له كفر زمار وكان الحر شديدا فأقام مدة في هذه المنزلة وأتاه سنجر شاه من الجزيرة واقتمع به فأعاده إلى بلده ومرض رحمه الله بكفر زمار مرضا شديدا خاف من غائلته فرحل طالب حران وهو مريض وكان يتجلد ولا يرضى أن يركب محفة فوصل وقد يأس القوم لمرضه وتوقع وفاته فوصل إلي أخوه من حلب ومعه أطباؤه السلام عليكم يا سيف الإسلام يا صلاح الدنيا والدين وعليك السلام يا أبا بكر كيف حال مولانا الحال كما ترى يا أبا بكر الحمد لله على كل حال هل تستطيع الجلوس يا صلاح الدين لو استطعته لما توانيت عن الجهاد يا ابا بكر لا حول ولا قوه الا بالله افي مثل هذا تفكر وانت هكذا يا صلاح الدين ان احب يوم الى نفسي يوم ان يجتمع شمل العرب وتتحد كلمتهم وتتحرر بلادهم يا أبا بكر لكل شيء أوانه يا صلاح الدين فلا تفكر الآن إلا فيما أنت فيه لا يشغل فكري أي شيء سوى نصرة العرب يا أبا بكر لقد أحضرت معي الأطباء لعلاجك يا صلاح الدين فهل تأذن بدخولهم؟ أدعوهم يا أبا بكر السلام على مولانا صلاح الدين وعليكم السلام يا سليمان السلام على السلطان صلاح الدنيا والدين وعليكم السلام يا يوسف كيف حالك الآن يا مولاي؟ الحال كما ترى يا سليمان أراك بخير إن شاء الله تقدم يا يوسف هات يدك يا مولاي هاك يدي يا يوسف بماذا تحس يا مولاي؟ أحس بهبوط عام مم. وصداع مستمر يا سليمان انها نتيجه الاجهاد والتعب والحر يا مولاي فطب نبسا وستبرا ان شاء الله مم. كيف الحال يا سليمان بخير يا سيدي هل سيطول به المرض كلا انها انها ضربه شمس واجهاد مولانا وما يلاقيه من التعب وهل الحالة مطمئنة يا يوسف اطمئن فالحالة مطمئنة ان شاء الله هاك كشف الدواء سنحضره فورا ان شاء الله قال الرأو يا سادة اكرام واخذ الاطباء في علاج السلطان ولما علي عز الدين اتابك صاحب الموصل بمرض السلطان وانه مقيم للعلاج ارسل اليه من يعقض معه سلحا منتهزا انشغال السلطان بما يعانيه من علته فلما وصلت رسل الموصل إلى السلطان احترمهم وأكرم وفادتهم وجلس لهم وكانت هذه أول مرة يجلس فيها من مرضه فاتفق معهم وصالحهم ورد لهم بين النهرين وكان ذلك في يوم عرفة وكان قد تمثل للشفاء وفرح أهل الموصل بتمام الصلح لما فيه من حقن للدماء واستمرار لهدوء الحال فجعلوا هذا اليوم مناسبة وأقاموا الاحتفالات وانشدت المنشدة قال الرؤية سادة كرام. ودامت الأفراح بين العرب مدة من الأيام بما تم لهم من الصلح والتآم الشمل وأصبحت الكلمة واحدة وعاد صلاح الدين بعد أن أمن المصريين ووصله خبر وفاة ابن أسد الدين وجلس الملك العادل أبو بكر العزاء وعاد صلاح الدين إلى حلب فوصلها في الرابع عشر من المحرم سنة خمسماء اثنين الله. قال الراوية سادة الكرام وبعد أن استقر السلطان في دمشق مدة أيام سمع بأن التركمان والأكراد وقعت بينهم وقعت كثيرة بأرض نصبين وغيرها وقتل من الفريقين خلق كثير وبلغه أن معين الدين قد عصي بالروندة فكتب إلى عساكر حلب. أن وفي ثاني جماد الأولى سنة 552 أجوة. وصل معين الدين من الرونده بعد أن سلمها إلى عالم الدين أجوة. ثم أقام في خدمة السلطان صلاح الدين أجوة. وفي السابع عشر وصل الملك الأفضل إلى دمشق ولم يكن رأى الشام من قبل أجوة. وبعد ذلك رأى السلطان أن رواح الملك العادل إلى مصر في عين الصواب فاصدر أمره إليه بالذهاب، وكتب إلى الملك المظفر بالإياب لعلم العادل بأحوال مصر وحب لها ولأهلها فحمل أهله وصار صلوا على كامل الأنواس صلاح الدين أشار لابو بكر قال له صلاح الدين أشار لابو بكر قال له على مصر العزيزة بقر سافر صلاح اشار لابو بكر ان على مصر العزيزة بكر سافر وراعي العدل بين الشعب دايما وكن دايما لصاحب الحق ناصر عامل بالأدب والعطف شعبك وعامل بالأدب والعطف شعبك إردت الشعب تغلب كل ضعفي. <تصفيق> تواضع للإله يرفع مكانتك تواضع يرفع مكانتك إله العرش فوق الكل قاضي. يرفع مكانتك اله العرش فوق الكل قادر ما تخطرش بملكك او بجاهك ما تخطرش بملكك او بجاهك ولاحظ كل شيء بيكون اخر الله الله قال الراوي يا سادة اكرام فصار الملك العادل الأبو بكر بأهل وقوم إلى مصر بعد أن زوده السلطان بهذه النصائح الغالية هذا ما كان من أمره أما ما كان من أمر الملك المزفر فإنه لما وصلته رسالة السلطان ظن أن ذلك بالنسبة له عين الهوان وشق ذلك عليه فجمع كبار ديوانه بين يديه وأخذ يعرض عليهم حالته ويشرح لهم قصته دلوقتي طبعا محدش منكم عارف انا طريبكم في اللحظة دي ليه كلنا حضرنا حسب اوامر مولانا طبعا وفي انتظار الاشاره امر مولانا دلوقتي عم السلطان بعتلي اوامر بالسفر الى الشام وعرفني ان عم الملك العادل ابو بكر هو اللي رايح ييجي يتسلم احكام مصر فايه رأيكم الرأي المولانا الملك المظفر انت صاحب الراي الاول واحنا علينا المشوره يا مولانا رأيي أنا إني أرفض الطلب ده وماسلمش مصر لأي مخلوق ولما يغضب عمك السلطان وضروري السلطان حيغضب أشد غضب ويعتبر ده عصيان وتمرد يا مولانا وإيه يعني لما يغضب ما هو مشغول هناك بحرب الفرنجة الأفضل انك تطيع عمك وما تخليش مكان لتدخل الغير بين العرب وبين بعضهم فعلا لأن توحيد الكلمة يعلم دار الأمة وكلنا في خدمة أضية العرب سيان في مصر أو في دمشق أو في حلب أو في أي مكان أحسنتم والله وده هو الرأي الصائب بس أنا حبيت أشوف اهتمامكم بالمصلحة العامة قال الرأو يا سادة أكرام واستقر الرأي على الطاعة ووصل الملك العادل إلى مصر بعد أن أعلن ذلك الملك المظفر فاستقبل الشعب المصري الملك العادل أحسن استقبال قال الراوي وأقام الملك العادل بمصر وعاد الملك المظفر إلى الشام ففرح بي السلطان وأكرمه وقربه وأعطاه ولاية حماه فصار إليها وعين الله طرعاه وكان السلطان قد أرسل إلى حلب وليا من قبله هو الملك الظاهر وكان قد خطب إحدى بنات الملك العادل فأرسل إليه السلطان يبارك زواجه من ابنة عمه وبعثوا في طلب العروس فحضرت بها المواشط والدادات في موكب عظيم واستقبلتها أم العريس بالغناء والزغريد ورددت خلفها البنات أغنية الفرح <تصفيق> يا غالية محلا كيفته بالزفاف والطرحة <تصفيق> هنيتي قلتي لما جيتي داري والنور مالا كل الوجود حواليا من فرحتي جبت الحباب قال الراوي يا سيدة يا كرام. <تصفيق> وكان عقد القران في السادس والعشرين من رمضان وتم كذلك زواج الملك الأفضل من الأميرة علية بنت ناصر الدين ابن أسد الدين في شوال ولما كان المحرم سنة خمسماء ثلاثة وثمانين عزم السلطان على غزو الكرك فصير إلى حلب من يستحضر العساكر وخرج من دمشق في منتصف المحرم وصار حتى نزل بأرض نيطرة قال الراوي وانتظر السلطان في هذه الأرض إلى أن يتم اجتماع العساكر المصرية والشامية وأمر العساكر المتواصلة إليه بشن الغارات على ما في طريقهم من البلاد الساحلية ففعلوا ذلك حتى وصل الحج الشامي وأمنوا غائلة العدو وآمنوا غائلة العدو ووصلت قوافل مصر ومعهم بيت الملك المزفر وما كان له بالديار المصرية وتأخرت العساكر الحلبية وكان ذلك لأسباب نريدها تفصيليه صلوا على خير البريه <تصفيق> رب وافيل فيله فمنتظرين فضل العرب وافيل فيله فمنتظرين جيش ابن زين الدين لما بنسهل وجبال جيش حلب مشغول في الحرب عرض وطول كان جيش حلب مشغول في الحرب عرض وطول وصل الخبر من أقول إلى الملك في الحال قال الروي سادة إكرام وكان السبب في تأخر الجيوش الحلبية انشغالهم بمحاربة الفرنج في أرض الأرمن من بلاد ابن لاول لأنهم كانوا قصدوا الدخول إلى البلاد من جهة الأرمن فقابلهم الملك المظفر على حارم ولم وصلت الأخبار إلى السلطان عاد في الحال بمن معه من الرجال ونزل بعشتره في السابع والعشرين من ربيع الأول سنة خمسماء سلاسة وثمانين وقابلوا ولد الأفضل ومظفر الدين ابن زين الدين وجميع العساكر المتاخرين. وكان قد تم الصلح بين الملك المظفر والفرنج بعد أن هزمهم في أرض الأرمن وعادوا من حيث سؤاتهم إيه الحكاية يا مظفر الدين؟ الحكاية يا مولانا هي طمع الفرنج في احتلال البلاد وبعدين يا مظفر الدين؟ وبعدين أبلناهم وأخذوا جزائهم اوصف لي إزاي جم وإزاي عرفت وجودهم وإزاي أبلتهم؟ هما نزلوا أرض الأرمن لأنهم عرفوا خرقكم فحاولوا ينتهزوا الفرصة وبعدين؟ وبعدين جاتنا المخابرات بتكتلهم في بلاد ابن لاون واعتداءهم على الحدود فبعتنا بعض الرجال يكشفوا لنا أخبرهم وبعدين؟ وبعدين اتأكدنا من وجودهم وعرفنا نواياهم فقمنا باستعداداتنا وحضرنا الجيش وقابلناهم في أرض الأرمن كويس كده وبعدين وبعدين قلت للجيش إننا دلوقتي قدام العدو لوحدنا والسلطان خرج بالرجال لغزو الكرك وما فيش حد معانا دلوقتي ولا ورانا إلا إيماننا بحقوقنا وعزمتنا وإخلاصنا لبلدنا وبعدين وبعدين حربناهم حرب المؤمن بالحق فغلبناهم كويس ولما شافوا نفسهم مغلوبين طلبوا الأمان والصلح على انهم يرجعوا تاني ويتركوا أرض الأرمن وبلاد ابن لاون ويتركوا أسلحتهم ومتاعهم ها. ولما رجعنا طلبهم ودرسناه رضينا بالصلح عشان نلحقكم ودنتم جيتم قبل ما نوصل لكم ونعم الرأي. عملت خير يا مظفر الدين قال الروي يا سادة كرام، وصار السلطان بعساك الحلب والعساك الشرقية وهم عسكر الموصل ومقدمهم مسعود بن الزعفراني وعساك المرديني واستعرضهم السلطان على تل تيسل ولقنهم اوامره ورتبهم وصار بهم في يوم الجمعة السابع عشر من ربيع الثاني أيوة وكان بلغه أن الفرنج قد اجتمعوا في مرج صفوريه بارض عك فصار حتى نزل على بحير طبريه عند قرية الصبيرة ورحل من هناك ونزل غرب طبرية على سطح الجبل منتظرا أن الفرنج إذا بلغهم ذلك قصدوه فلم يتحركوا فانزل جريده على طبرية وترك الأطلاب على حالها قبالة العدو فأخذ طبرية في ساعة من النهار، ولما بلغ العدو ذلك قام للدفاع فارسل العرب للسلطان رسولا انا جاي مولانا قول يا مالك العدو جمع جيوشه ومنتظر لما يواصل كفاحه لاسترداد طبريه احنا لها ان شاء الله نادي في الجيش بالاستعداد يا مسعود حاضر يا مولانا مولاي الملك المظفر مولاي الملك الأفضل امر مولانا السلطان صلاح الدين بجمع الجيوش واستعدادنا لمقابلة العدو أيوة أيوة أيوة أيوة. قال الرؤية سادة إكرام وترك السلطان على طبرية من يحفظها وصار بمن معه حتى لحق العسكر واجتمع الجيش والتقى العسكران على سطح جبل طبرية الغربي منها وذلك في الخميس الثاني والعشرين من ربيع الثاني وحان الليل بين الفئتين فتبايت على أهبة القتال ولما أصبح الصباح وكان ذلك صباح الجمعة الثالث والعشرين من ربيع الثاني سنة 80 ركب العسكران وتقابل بأرض قرية تسمى اللبيا واستمر القتال إلى حل الظلام بين الفريقين وكان العرب قد أبلوا بلاء حسنا لعلمهم أن من ورائهم الأرض ومن بين أيديهم القوم وأنه لا معين لهم إلا الله تعالى وفي يوم السبت المبارك الرابع والعشرين من ربيع الثاني حمل العرب على الفرنج أيوة. فألقى الله الرعب في قلوبهم الحمد لله. فهرب كبيرهم وأخذ طريقه نحو صور، وتبعه جماعة من العرب فأحاطوا بمن معه وهرب هو واعتصمت الطائفة الأخرى بتل حطين وهي قرية عندها قبل سيدنا شعيب عليه السلام وعلى سائر الأنبياء الكرام صلوا على خير الأنام عليه الصلاة والسلام يا <تصفيق> سلام كانا كراسي الناس يلا جاي. يلا صبر على الناس. نصري جانو نصر الحمد لله <تصفيق> قال الراوي يا سادة أكرام صلوا على خير الأنام وبعد عندما طلب السلطان صلاح الدين ولد الإفرنجية الحزينة وأمر باستحضار من حجب عنها قال الراوي فبحث الجنود عن الصبي حتى أحضروه ومن أخذه فأمر السلطان بتسليم الطفل إلى أمه وسجن الذي حجب عنها تأديبا له على ما فعل وقال لا يجب أن يحجب الطفل عن زويه فليست هذه من عادة القرماء قال الراوي وأحدثت هذه الحادثة في نفوس الأعداء تقديرا لانسانيه صلاح الدين حتى شهد له بمرؤته ألد أخصامه المتعصبين صلوا على سيد المرسلين صلاح الدين برد المظالم وباحترام حرية الإنسان سلام سلام, سلام. أعاد إلى الفرنجيات بهجت حياتها عاد الى الفرنجيه بهجت حياتها رجعت سعيده وقلبها فرحان أمر بحبس لي ظلمها وأيدوا وأمر بحبس لي ظلمها وأيدوا وقال جزاء السجن السجن والحرمان لما الصبية شافت العدل قالت لما الصبية شافت العادل قالت وكان حديثها لحضره السلطان سمحت يا مولاي من أجل خاطرات يا من هداك ربك إلى الإيمان قال الرؤية سادة كرام وأسلمت المرأة وأسلم زوجها وانضم إلى العرب تأثرا بهذه العدالة التي رؤوها والإنسانية التي لمسوها في صلاح الدين ورحل صلاح الدين عن القدس بعد أن وزع المال على العساكر ولم يبقى له شيئا منه وكان رحيله في يوم الجمعة الخامس والعشرين من شعبان سنة خمسمائة وسلاسة وثمانين فقصد صور وطلب ولده الملك الظاهر من حلب فقدم عليه في الثامن عشر من رمضان واستدعى أسطول مصر فحاصرها من البحر والعسكر من البر وكان ذلك في اليوم الثاني والعشرين من رمضان وأرسل من حاصر حنين فسلمت في الثالث والعشرين من شوال وكان الاسطول قد انهزم عسكره وذلك لأنهم تهاونوا فأخذهم فارس يقال له بدران بكتيبه معه على غره وذلك في السابع والعشرين من شوال فلما علم السلطان بذلك داق صدره وكان قد أقبل الشتاء واشتد المطر والبرد فاستشار قومه حيث داع ابنه الظاهر وأخوه العادل فحضروا إليه وأجلسهم بين يديه ما رأي العادل أبو بكر في هذه الحال لك الرأي يا مولانا وعلينا الإجابة لقد تعودت أن أستنير برأي من حولي فهل أستطيع الآن أن أغير من عاداتي يا ابا بكر؟ ولكن رأيك أنت يا مولانا دائما هو الصواب ولكنني أريد أن أشوركما في الأمر فلا قائد بغير جنود ولا جنود بغير قائد ولا بد من الاستشارة اذا فلنبدأ برأي ولدك الملك الظاهر كيف يا عماه أبدأ برأي وأنت والدي حاضران هذه إرادة والدك يا ابن أخي لا أستطيع التكلم قبل أبي وعمي تكلم يا ولدي فهذه تجربة ماذا أقول يا والدي وأنت صاحب الرأي الصائب وقد مارست التجارب الكثيرة من قبل وبعد مولدي ولماذا لم تجرب خبرتك يا ولدي لأنه لا يفتى والإمام بيننا يا والدي مم. تكلم أنت يا أبا بكر فلا فائدة من حمل الظاهر على الكلام بعد إذن مولانا ارى أن نرحل الآن للراحة والاستعداد على أن نعود في الربيع لمواصلة الجهاد يا مولانا وهل ترى أن ذلك ألزم بالنسبة لنا يا ابا بكر؟ هذا مجرد راي يا مولاي فإن وافقتم فالأمر لكم وإلا فنحن على استعداد لتنفيذ أوامرك تكلم يا ولدي وقل رأيك الآن فقد سمعت ما قاله عمك العادل يا والدي لا أستطيع أن أبدي رايا بعد عمي وما رأيك فيما قاله عمك هو الذي كنت أفكر فيه يا والدي لقد تني على وعيك يا ولدي وقوة ملاحظتك فهذا كان رأيي أيضا فهيا إلى خيامكم للراحة وباكر تنبهان على الرجال بالاستعداد للراحة قال الراوي يا سادة إكرام. وصرح العساكر إلى أن دخلت سنة 584 المباركة عبا الجيش للاشتغال بالحصون الباقية حتى يضعف قلوب من هم في سور فنزل على كوكب في أوائل المحرم وكان سبب بدايته بكوكب أنه كان قد جعل حولها جماعة يحفظونها من أن تدخل إليهم قوة فخرج عليهم الفرنج ليلا واخذوهم على غرة بعفر باله وقتلوا مقدمهم وكان يعرف بسيف الدين اخي الجولي واخذوا أسلحتهم فصار رحمه الله إلى عكا ونزل عليها بمن معه من خواصه فرأها منيع ولا تؤخذ إلا بجمع العساكر فرحل عنها وعاد إلى دمشق في اليوم السادس من ربيع الأول من نفس السنة وأقام بها خمسة أيام بعد أن غاب عنها ستة عشر شهرا وجاء من أخبره أن جبلة قد احتلتها جماعة الفرنجيين وبلغه وصول عماد الدين بعساكر الموصل ومظفر الدين إلى حلب في خدمته فصار نحو حصن الأكراد في مستهل ربيع الثاني قاصد الساحل الأعلى ونزل على تل أمام حصن الأكراد أيوة. وبعث إلى الملك الظاهر والملك المظفر لينزل على تيزين أمام أنطكية لحفظ ذلك الجانب وصار بعساكر الشرق حتى حاصر حصن الأكراد فوجد أن الوقت لا يسمح بحصاره فأغار على طرابلس ثم دخل الساحل وكان قد نفزت من عنده الأزواد والعضو محيط به من كل الجوانب قال الراوي ولحقتهم نجدة من السماء فاستفسله ورجاله فأخذوا انطرسوس وحصلوا منها على المؤن التي تفي بحاجاته وصار منها إلى جبيله فوصلها في السام عشر فدخله ولم يمتنع عليه إلا قلعتها فقاتلها حتى سلمت بالامان في التاسع عشر وأقام عليها في الثالث والعشرين وصار عنها يطلب اللازقية وهي ميناء مشهورة لها قلعتان متصلتان على تل مشرف على البلد فنزل محدقا بها وأخذ العساكر أماكنهم محيطين بالقلعتين من جميع نواحيها إلا ناحية البلد واشتد القتال وقوي الضيق إلى آخر اليوم واخذ البلد دون القلعتين ففرق بين الناس الظلام صلوا على سيد الانام <تصفيق> الكراسي يا سيد علي تطلع العب شيشه الشيخ سيد نزل صلاح الدين على اللازقين نزل صلاح الدين على وهجم على الأعداء بقلب منال سنقبض أرض العرب ملك العرب مش لغيرهم. أرض العرب ملكي العرب مش لغيرهم والمعتدي لازم يعود ندمان دخل البلد حرر بيتها وحصونها دخل البلد حرر بيتها من كل غاصب في البلاد طمعان ودي وشنا في يوم الكفاح تلك أيهم أبطل تخاف منهم ملوك الجان ضهر ضهر بخري عليك بخري عليك هذا ملايذا حار بشر الهزايم عاش العرب لحماية الأوطان قال يا سادة يا كرام فلما رأى الفرنجيين ما حل بهم من جيش العرب طلبوا الأمان في مساء الجمعة الخامس والعشرين من جماد الأولى وطلبوا قاضي جبيله يدخل إليهم ليقرر لهم الأمان فأجيبوا إلى طلبهم وكان رحمه الله لا يبخل بالأمان على من طلبه فاستدعى قاضي جبيل الإمام الفاضل وأوصى بالدخول إليهم لتقرير الأمر معهم يا أبا بكر نعم يا أخي بماذا تأمر بعد صلاة العشاء أخبر قاضي جبيل أن ينتظر حتى أفرغ من تلاوة القرآن لنعقد مجلس الشورى أمرك يا أخي لقد أمر السلطان أن ننتظره حتى يفرغ من تلاوة القرآن أمر مولانا السلطان مطاع ولكن هل يسمح لي الملك العادل أن أسأل سؤال؟ تفضل يا قاضي الإسلام ماذا يريد مولانا السلطان حتى أكون على استعداد؟ ولا أفاجأ بسؤال ربما كان غائبا عني جوابه الله أعلم لقد أمرني أن أخبر فضيلتكم أنه سيعقد مجلس الشورى في هذه الليلة سمعا وطاعه السلام عليكم ورحمة الله وعليكم, وعليكم السلام, السلام ورحمة, الله ورحمة الله وبركاته يا مولانا لقد طلب الخصوم الأمان اليوم وطلبوا منا أن نوفد فضيلتكم إليهم لتقرير القواعد بيننا وبينهم على تسليم القلعتين لنا وجلائهم عن اللاذقية وقد أجبناهم إلى ذلك وهل لأحد منا أن نناقش ما رآه مولانا صلاح الدين أنت صاحب الأمر بعد الله يا مولانا لنا شروط فإن أجابوا فضيلتكم إليها سلموا وإلا فالحرب بيننا وبينهم وما هي الشروط التي يراها مولانا السلطان يخرجوا بأنفسهم وذراريهم وكل منهم يحمل جزءا من ماله ما عدا الغلال والذخائر وآلات السلاح والدواب أصلح الله حال مولانا السلطان وهلا اذنت لضعافهم بدواب يركبونها كما عهد في رحمة مولانا اعط كل منهم دابة يخرج عليها بأولاده حتى يصلوا بها إلى مأمنهم أمر مولانا الأمر لله تفضل على بركة الله وفي الصباح توجه إليهم وقرر معهم ما سمعت والله معك سمعا وطاعة يا مولا <تصفيق> قال الرؤية سادة أكرام وتم الأمر على ذلك إلى أن أشرق نور الصباح ودخل القاضي وتم التقرير على ما اتفق عليه وخرج الفرنجيون من اللازقية ورفع عليها العلم واجتمعت العرب واحاطوا بسارية العلم ينشدون هذا النشيد تحية للعلم وشكرا لله على ما وهبهم من نصر على العالم. الاعداء سادة اكرام وفي السابع والعشرين من جماد الأولى رحل السلطان إلى صهيون برجال العرب الأحرار وكان على قلعتها علم طويل فوقع العلم عندما أقبى العرب فاستبشروا بذلك الفعل العظيم ورأى الفلينج أنهم أشرفوا على الهوان فأرسلوا إلى السلطان في طلب الأمان صلوا على سيد الأوان عليه الصلاة والسلام صلوا على النبي سكون <تصفيق> بس مره اشوف الناس اللي طالبه طول ما انت يا عقلي شغل نفسك إفرنج همّت رجالنا والعزم والقوة من الشجعان وعرفوا إن وعرفوا إن إن الحق لا بد والحق ما يعن عليه مفتان يعنيهم بوادر هلاكهم وشافوا ما كسبهم صباح خسران وجيشنا طو... طوقهم وشديد حصارهم والنصر حالفنا مدى الأزمان الله أطمر يا عبد السيد كده كده بعتوا رسول بعتوا رسول منهم يقدم ولائهم ويقدم الطاعة إلى السلطان. قال الروي سادة كرام. فوصل رسول الافرنج إلى السلطان صلاح الدين يطلب منه الأمان ويقدم له فرود الطاعة والولاء. مولاي، مولاي، مولاي صلاح الدين. اتركوه. من أين يا رجل؟ من صهيون يا مولاي وقد جئت إليك في حاجة وما هي حاجتك؟ أتيت في طلب الأمان لقوم يا مولاي ولماذا لم تأتي قبل ذلك يا؟ خادمك حييم يا مولاي ولماذا لم تفكره في طلب الأمان قبل ذلك يا حييم مولاي أرجوك يا مولاي نحن قوم ضعاف أخطأنا ثم عدنا نطلب الصفح من كريم سمح الصفات ولكن الصفح له أوقات يا حيم الكريم في كل وقت كريم يا مولاي سأهبكم الأمان ولكن تحت شروط يا حيم أمر مولاي انتظر ما رأي القاضي والعادل أبو بكر في هذا الشان الرأي لكم يا مولاي ولكني لا أقطع أمرا إلا بعد المشورة يا أبا بكر ما رأي القاضي لقد جاء هذا الرجل متأخرا يا مولاي إن القوم أوشكوا على استلام القلعة بمن فيها ولكنني أفهمت الرجل أنني موافق على الصلح تحت شروط فإن قبلوها أمناهم الأمر أمرك يا مولاي لك الرأي وما أنا إلا مقترح يا مولاي لقد رأينا أن نمنحهم الأمان بشرط أن يخرجوا بأنفسهم وأموالهم ويؤخذ منهم عن الرجل عشر الدنانير وعن المرأة خمسة الدنانير وعن الصغير اثنين أمر مولاي اذهب إلى قومك وأبلغهم شروطنا يا حايم فإن قبلوها فقد نجوا وإلا فالحرب ما زالت قائمة شكرا لك يا مولاي قال الرؤية سيد أكرام وتم بذلك تسليم القلعة في الحال وانفض الحرب والقتال صلوا على باهي يا الجمال صلاح الدين اله العرش عال صلاح الدين اله العرش يعنو وساعدوا على الجيوش الاستعماريه ادل فديه وطرد اهل الضلاله وخلص ارضنا الحره الابيه الجيش ورجالنا الأماجد وصار بالجيش ورجالنا الأماجد يطهر في البلاد الساحليه إلى بلد وغيرها ثم غيرها وعرص الجيش لقلعة سرمانية مصر. قال الروي سادة أكرام وأخذ العرب قلعة سرمنية ثم صاروا إلى قلعة برزيه وكان ارتفاعها خمسمائة زراع ونيفا وسبعون زراعا فأخذوها بعد قتال دام سبعة وعشرون يوما وكان أحد العرب قد أصر صبيا لم يتجاوز الرابعة عشر بعد فحضرت أمه تستغيث بالسلطان صلوا على سيد الأكوان عليه الصلاة والسلام يعيني سيد والنعليس جامعة يا علي بالعجل تبكي مما أصابها وتشتيكهم امها لصلاح الدين وتقول له يا سلطان اتي تستجربك تنصفني يا عادل من الظالمين بسلان يا عم السيد ابني خدوه القوم وهو وحيدي ومدام وحيدي راح يفضل مين حق إيمانك بربك ودينك بحق إيمانك بربك ودينك لا تردني تاني وألبي حزين. قال الروي سادة كرام، وكان السلطان يستمع إليها وهو واقف على قدميه، فأقسم الا يجلس إلا بعد أن يحضر لها ابنها. فأحضروا لها الرجال فأمر السلطان أن يسلم إليها وأن تسير به في حراسة تمة حتى تصل إلى قومها قال الراوي والتفت السلطان إلى من حوله وأمر باستدعاء أخيه العادل أبو بكر السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام يا أبا بكر إجلس بماذا يأمر مولاي؟ أين أبناء أخيك وولد المضفر؟ في وليمة القاضي يا مولاي حيث أنه عازم على الحق الشريف كما تعلم هيا بنا إلى هناك فقد أرسل إلي الرجل واعتذر لمرضه وطلب مني زيارته لقد عوف يا مولاي وأظنه قادم الليلة بد من الذهاب إليه فهذا حقه علينا يا أبا بكر أمر مولاي قال الراوي يا سادة يا أيوة سيدي أيوة. وبعد العاد من الوليمة جمع السلطان أولاده من حوله وأوصاهم باتباع طريقته ومعاملة الناس بالحسنة وقال لهم أنه رأى في منامه ما يدل على أن العرب لابد من وحدتهم وجمع كلمتهم على يد واحد منهم يدعى جمال الدين. هاد شمرت السيد أن يسطروا بذلك كتابا ليقرأه من يعيش من بعده إلى أن يظهر جمال الدين. وإلى هنا تنتهي قصة صلاح الدين بعد أن تحققت أحلامه في اليقين. صلوا على سيد المرسلين. عليه الصلاة والسلام. السلام. السلام. يا صلاة النبي. استمعتم إلى سيرة صلاح الدين الأيوبي قام بالتمثيل حسب سماع الأصوات أحمد ملخية حسين فياض زكي طليمات محمد السبع أحمد لكسر أنور الفئي فاخر فاخر عيدة كامل عزيزة حلمي رجيا محسن محمود كامل سعد الغزاوي السيد الرئيس محمد السبع انور محمد عبد الفتاح غبن ابراهيم سيد عبد الله غيث فرج النحاس صبري عبد العزيز عبد الحفيظ التتاوي محمد رضا عمر عفيفي عز الدين اسلام عبد الرحيم الزراني قام بدور صلاح الدين محمد الطوخي الالحان احمد رمزي وسيد اسماعيل الغناء عصمة عبد العليم فاطمه علي برلانتي عائشه حسن سيد اسماعيل والمجموعه قام بدور الراوي السيد حواس والسيد فرج السيد صلاح الدين الايوبي يكتبه عبد الفتاح الشرقاوي ويخرجه فؤاد شفع